الف انت خليتني عيش الحب وياك ألف حب <تصفيق> انت عيش الحب وياك الف حب <تصفيق> انت نظر إليك بحبك آه بحبك آه بحبك من جديد من جديد وافضل أحبك انت خليتني عايش الحب وياك ألف حب يعيش الحب ويات ألف حب كل نظرة إلّي بحبك لا بحبك بحبك من جديد من حبيتك في الدنيا كل الدنيا انا حبيتك الدنيا كل الدنيا حتى او حتى كل الدنيا انا حبيت فعنيك الدنيا كل الدنيا حتى وجهي او خدادي حتى وجهي او خدادي كل الناس حلوين فانا حلوين كل I know.